الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان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 بها فاكهة والنخل ذات الأكلام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kholakalinsan minn solsalin kaalfakhaar Wokhalakaljann minn maalijin minn maalijin minn maalijin Fabieyi aalaai rabbikuma tukadziban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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم آشوا ضم من مارون حاسم فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شققت السماء فكانت وردة فكانت وردة كدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه كذب بان يعرف المجرمون بسماهم يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء تكذبان جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ من خاف مطام ربه جنّتا، فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفلان، فبأي آلاء ربك تكذبان.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 على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين يمدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يقومسهم إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربك مات كالذبيان، كأنهما الياقوت والمرجان، فبأي آلاء؟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 ما تكذبان مدهنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عي난 ضاخته ما عينان اللهتان فبأي آل يربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل يربك تكذبان.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 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان